فناة روايات مسموعة على اليوتيوب تقدم رسالة داستايفسكي إلى أخيه قلعة بوترسبرغ في الثاني من ديسمبر عام الف للميلاد أخي يا صديقي العزيز لقد حسم مصيري لقد أدانوني بأربع سنوات من الأشغال الشاقة في سجن سيبيريا وبعد الخروج من السجن سوف أصبح مجندا محروما من الحقوق المدنية بما فيها حق الكتابة لمدة ست سنوات سوف أروي لك القصة من أولها لقد نقلون إلى الساحة العامة لسجن القلعة وهناك قرأوا علينا حكم الإعدام ثم أمرونا بتقبيل الصليب وكسروا سيوفنا فوق رؤوسنا باعتبار أننا انتهينا وبعدئذ اغتسلت غسلة الموت ثم ألبسونا الأكفان يا أخي وصفونا ثلاثة ثلاثة على الجدار تمهيدا لرمينا بالرصاص كان ترتيب السادس وكنت أنتمي إلى الوجبة الثانية التي سينفذ فيها حكم الإعدام ولم تبقى لي إلا دقيقة واحدة لكي أعيش في تلك اللحظة فكرت فيك يا أخي في اللحظة القصوى التي لا تتجاوز الثواني كنت أنت وحدك في خيالي وعندئذ عرفت إلى أي مدى أحبك يا أخي الحبيب وأخيرا نفخ في البوق وأعلن الأمر بالرجوع وحل الذين كانوا قد ربطوا بالعمود وقرئ علينا أمر الإمبراطور بمنحنا حياتنا والحكم علينا بالسجن وقد بلغت أنهم يا أخي الحبيب سيرسلونني اليوم أو غدا وقد طلبت رؤيتك فأخبروني أن هذا محال وأن كل ما يستطيعونه أن يسمح لي بالكتابة إليك وأنا أخشى أن يكون قد بلغك الحكم علينا بالإعدام فقد نظرت من نافذة العربة التي حملتنا إلى ساحة الإعدام ورأيت في الطريق جمهورا كبيرا وخشيت أن يكون من رؤوني قد أبلغوك وآلموك بذلك ولكن الآن يمكن أن تهنأ بشأني يا أخي لا تظن أن الحكم قد هدني أو غم علي فالحياة في كل مكان هي الحياة هي بداخلنا وليست فيما هو خارج عننا وسيكون قريبا مني أناس وسأكون رجلا بينهم وأبقى كذلك للأبد ولن يهن قلبي أو تفشل عزيمتي أمام المصائب وهذا في اعتقاد هو الحياة أو الواجب في الحياة وقد حققت ذلك وصار هذا الخاطر جزءا من لحمي ودمي أجل فهذا الرأس الذي كان يبتكر ويعيش سمو الحياة الفنية والذي حقق اسم الحاجات الروحية هذا الرأس قد قطع من عاتقي ولم يبقى عندي سوى الذكريات والخيالات التي اخترعها ولكنها لم تتجسم في ذاتي بعد وأعرف أنها ستمزقني ولكن ما يزال باقياً لي وهذا اللحم والدم الذي ما يزال قادرا على الحب والألم والرغبة ولا تنسى أن هذه هي الحياة أجل ما زلت أرى الشمس قبل زوجتك وأولادك واذكرني عندهم كي لا ينسوني فعلنا نلتقي يوما ما أخي أوصيك بالعناية بنفسك وأولادك وأنت عيش في هدوء ويقضى وأن تفكر في مستقبل أولادك عش عيشا إيجابيا إني ما شعرت قط بوفرة الحياة الروحية في شخصي كما أشعر بها الآن وأنا مريض ولكني لا أبالي بذلك أخي لقد كابت من الحياة الشيء الكثير حتى ما يكاد شيء يخيفني الآن في العالم فليكن ما هو كائن وسأكتب إليك في أول فرصة وأرجو أن تضغط على أيدي الجميع وتصافح جميع أولئك الذين لم ينسوني واكتب خطابا إلى إخوتي وأخواتي وفعل ذلك باسمي ودعو لهم بالسعادة ربما نلتقي يا أخي في المستقبل لا تهمل العناية بنفسك بل عشو ابقى حيا فعلنا نتعانق يوما ونذكر شبابنا ذلك الوقت الذهبي ذلك الشباب وتلك الآمال التي أمزقها الآن من قلبي ودمي كي أدفنها هل يمكن أن تناول القلم بيدي مرة أخرى؟ أظن أني سأعود للكتابة بعد هذه السنوات الأربع وسأرسل لك كل شيء أكتبه إذا أنا كتبت وارباه كم من خيالات عشت فيها اخترعتها ستموت وتنطفئ في دماغي أو تتمزق وتسير في دمي كالسهم أجل إذا لم يسمح لي بالكتابة فإني سأموت وخير لي من ذلك أن أسجن خمس عشر عاما ويكون في يدي قلم أكتب لي كثيرا أكتب بالتفصيل والإسهاب واذكر لي حقائق كثيرة، وفي كل خطاب أكتب لي عن الأسرة مع التفصيل ومع ذكر الأشياء التافهة، ولا تنس هذا، الخطابات تعيد للرجاء والحياة، آه لو تعرف كم أحيتني وأتعستني رسائلك التي وصلتني وأنا في القلعة، الشهران والنصف الماضيات، حين منعوني من كتابة الرسائل أو تسلمها من أشق ما كابته وقد كنت مريضا لما أهملت أنت إرسال النقود إلي ساورني القلق من أجلك لأني فهمت من عدم إرسالك للنقود أنك في حاجة شديدة قبل الأطفال مرة أخرى فوجوههم الصغيرة لا تغيب عن بالي ولا تحزن لأجلي وثق إني لم أهن والرجاء لم يهجرني وبعد أربع سنوات سأعود وأعانقك لقد كنت في قبدة الموت ثلاثة أرباع الساعة وعشت هذه المدة بهذا الخطر وبلغت آخر لحظة من الحياء وها أنا حي مرة أخرى وإذا كان أحد يتذكرني بسوء أو إذا كنت قد تججرت مع أحد أو أسأت إليه فأخبره إذا لقيته بأن ينسى الإساءة وليس في نفسي مرارة أو نقمة على أحد وأود أن أعانق في هذه اللحظة كل واحد من أصدقاء السالفين وقد شعرت اليوم بالراحة وأنا أودع أحباب الأعزاء قبل الموت وخطر ببالي في هذا الوقت أن خبر إعدامي سيقتلك ولكن استرح الآن فأنا ما زلت حيا أسأل ماذا تفعل وبماذا فكرت اليوم وهل عرفت شيئا عنه وما هو مقدار البرد اليوم؟ آه ما أشوقني إلى أن يصل خطاب هذا إليك بسرعة إذا تأخر فإني سأبقى أربع أشهر بدون خطاب منك وقد رأيت الرسائل التي أرسلت فيها النقود لي منذ شهرين وكان عنواني مكتوبا عليها بخطك وسررت برؤية الخط عندما التفت إلى الماضي وأتذكر مقدار الوقت الذي ضاع عبثا وكم منه ضاع في الأوهام والكسل والجهل بالعيش وكيف أني لم أقدر الوقت حق قدره وكيف جنيت على قلبي وذهني أحس أن قلبي يسيل دما أجل إن الحياة عطية وهي سعادة وكان من الممكن أن نجعل من كل دقيقة منها عصر طويل من السعادة الآن حياتي تتغير وأنا أولد من جديد في شكل آخر أخي أقسم لك أني لن أفقد الأمل وسأصون روحي وقلبي في الطهارة وميلاد الجديد سيكون إلى حال أحسن من حال الماضية وهذا كل رجائي وعزائي إن حياة السجن قد قتلت في جسمي مطالب اللحم التي لم تكن كلها طاهرة ولم أكن قبل هذه الحياة أعنى بنفسي كثيرا أما الآن فالحرمان لا قيمة له عندي ولذلك لا تخشى علي من المشاق المادية وتحسب أنها ستقتلني لن يحدث هذا وداعا وداعني يا أخي إن أعانقك بقوة وأقبلك بحرارة تذكرني بلا ألم في قلبك فأرجو أن لا تحسن سأخبرك في خطاب الآت بما يتم لي تذكر عندئذ ما أخبرتك به لا تعيش دائما دبر حياتك ورتب حظك وتفكر في أولادك آه لو أراك إني أنزع نفسي الآن من كل شيء أحببته وهذا النزاع مؤلم ومن الموجع أن أقطع نفسي نصفين وأشق قلبي شقين وداعا ولكني سأراك أنا واع فلا تتغير وأحبني ولا تدع ذاكرتك تبرد وذكراك ستكون أحسن شيء في حياتي ومرة أخرى وداعا وداعا لكم جميعا أخوك فيودر داستايفسكي